صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وَإِنَّ مَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عليم إِنَّذينَ التَّقَووا إذَا مَ السَّجُ طَائِفُ مِنَ الشَّيطان تَذَكَّرُوا إِذَا مَ السَّجٌُ مِنَ الشَّيطان تَذَكَّرُوا فَإِذَا جُُ بِصِرُون وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْثِ مَا لَا يَقْصُرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جِئْتَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يوحى يَمُّ الرَّبِّ هَذَا بَصَائِرٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يسكرون يُنْعَن عِبَادَتِي وَيُسَبِّحُونَ وَيُسَبِّحُونَ وَلَهُ يَسْجُدُونَ الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَمَنْ يُدْرِبْ رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّتَكُمْ إِبْرَاهِيمَ ثَمَّ مَكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شهداء على الناس